فلينظر أَيُّهَا أَزْكَى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أَحَدًا إِنَّهُمْ إِنْ يظهروا عليكم يرجموكم أَوْ يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إِذًا أَبَدًا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 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبطر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا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 وقل الحق من ربكم فمن شاء فاليمو و شَاءَ شاء إِنَّا أَعْتَدْنَا اعتدنا للظالمين نار بِهِمْ بهم ترادقها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 وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفثناهما بنقل وجعلنا بينهما زرعا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 ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمه ولئن ردثت إلى ربي لأجدن خيرا منها منخلبا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 من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا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 ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتقرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الْحَيَاةِ الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الْأَرْضِ فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مُقْتَدِرًا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 وَإِذْ قلنا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففتق عن أَمْرِ ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو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 إنا جعلنا على قلوبهم اكنه أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة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 وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى مَجْمَعَ مجمع البحرين أَمْضِيَ أمضي حقبا فلما مَجْمَعَ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر تربا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 تخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصطا فوجدى عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما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 فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا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 أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا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 واحده فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا